تصنف البيرو واحدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم ويحاول المهربون تجربة أي شيء إنها موجودة في كل شيء الحقيبة والسترات لإدخال هذه الممنوعات إلى السوق العالمية بمعدل إقلاع طائرة كل سبع دقائق أنا ذاهب إلى هناك على شرطة مكافحة الممنوعات التسابق مع الوقت ماذا ابتلعت؟ بالونات صغيرة لا تتوقف رحلات على مدار الساعة وطوال أيام العام وكذلك الامر بالنسبة الى عمل رجال الامن في مطار خورخيت شافز الدولي في البيرو مطار خورخيت شافز الدولي في مدينة لمعاصمة البيرو المطار الرئيسي الذي يربط البيرو بالعالم يقع على بعد ثمانية كيلومترات فقط من وسط العاصمة ليما ويخدم المطار سكان العاصمة البيروفية الذين يقارب عددهم عشرة ملايين نسمة والمسافرين من جميع أنحاء العالم ما يقارب تسعة عشر مليون مسافر يمرون عبر محطة الطيران هذه كل عام حيث تصل وتغادر نحو خمسمائة رحلة جوية في اليوم يختبئ بين المسافرين الناقلون وهو المصطلح الذي تطلقه الشرطة لوصف حامل المواد غير الشرعية وفي معظم الأحيان الممنوعات تستعد رحلة للمغادرة إلى المكسيك المكسيك هي الطريق الذي يحتل المرتبة الأولى للإيجار بالممنوعات من خورخي شافيز وقد انتبهت شرطة مكافحة الممنوعات بسرعة إلى مسافر مثير للشبهات إنها إمرأة إمرأة نعم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 لا لقد حصلت عليها من الانترنت ألم لذلك ذهبت إلى المعهد لتسألي نعم ذهبت إلى المعهد ألم يعطوك ملسقات أو قائمة متطلبات لا. التسجيل؟ <تصفيق> قالوا لي بأن آتي لاحقاً وإن التسجيل في شهر ديسمبر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 عندما رفعت سترتها رأينا أنها كانت ترتدي كيسا بلاستيكيا شفافا مع شريط تغليف يحتوي على عجينة بيضاء. أنزل سروالك لأن هذا ليس عقارا لقلبك. من أين حصلتي على هذا؟ لقد أعطوني إياها. اتصلوا بي وحسب وقالوا لي الفندق. نعم، حسنا.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 اللون الفيرزي يعني أنك تنقلين الممنوعات على جسمك منتصف النهار في خورخي شافيز والمطار يعج بالمسافرين خلال الساعات القليلة القادمة من المقرر أن تغادر عدة رحلات دولية تركز شرطة مكافحة الممنوعات انتباهها على منطقات التسجيل في المحطة أوقف فريق التحليل مسافرا متجها إلى مدريد تم تحويله إلى غرفة التفتيش لمزيد من التحقق رصد الشخص عند شباك التسجيل والطريق الذي كان يسلكه هو من ليما إلى باريس ومن باريس إلى مدريد عند النظرة الأولى لا يجدون أي مواد مهربة واضحة ولكن أنتعاته لها رائحة غريبة وإضافة إلى سلوك الرجل المتوتر قررت الشرطة مواصلة التحقيق تم نقله الآن إلى المقر الرئيسي لشرطة مكافحة الممنوعات وهناك خضع لعملية تفتيش كاملة حسنا والآن سنقوم بفتح الحقيبة ما هذا؟ كشف تفتيش الحقيبة عن وجود شيء غريب إنه مسحوق صحيح؟ نعم وجدنا مسحوق توابل ذا رائحة قوية عثروا على كمية كبيرة من مسحوق الكمون في الملابس إنها طريقة يستخدمها مهرب الممنوعات لتضليل الكلاب البوليسية بدأت بالعطاس صحة وعافية شكرا لماذا كان هناك مسحوق الكمون؟ لأن الكلاب ستتجنب شم الحقيبة وبالنسبة إلينا ولجميع الموظفين الذين فتحوا الحقيبة بدأنا بالعطاس كلما استمرت الشرطة في التفتيش ازداد انتشار المسحوق في الغرفة مما جعل المهمة صعبة جدا رغم الظروف الصعبة استمر الفريق بالعمل مكتشفا مجموعة من السترات المشبوهة نحن نجري اختبارا ميدانيا والنتيجة إيجابية على وجود الممنوعات اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات مسافرة تتجه من ليما في البيرو إلى المكسيك انزع سترة التي ترتدينها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 يتم نقل الممنوعات في سترات وسراويل، والتي يتم إلصاقها عادة على الجسم بشريط لاصق أو ضمادات. طريقة اللف هذه والحركات الجامدة لناقل الممنوعات هي التي تعطي المهربين مظهر موميوات أفلام الرعب. أرجوك تعال إلى هنا. حسناً هكذا. يحاول العملاء جمع معلومات مهمة. فغالباً ما يرسل تجار الممنوعات أكثر من ناقل واحد على نفس الرحلة. هل أتيت بمفردك أم مع شخص آخر وحدي؟ هل تم الاتصال بك من هناك لحملها؟ ساعدي نفسك أنت واقعة في مشكلة مسبقا ساعدي نفسك عليك أن تحاولي مساعدة نفسك وبشكل أكبر كونك أجنبية هل أتيت إلى هنا مع شخص ما هل دخلت البلاد مع شخصا آخر من سينقل الممنوعات بنفس الطريقة أو ربما بطريقة أخرى هل تعرفين أجل نعم حسنا قالت إنه من الممكن وجود مسافر ثان يستخدم طريقة المومياء لكنها لا تعرف ما إذا كان الشخص قد وصل أم لا؟ إذا كان هناك مومياء أخرى مسافرة على نفس الرحلة يجب على شرطة التصرف بسرعة أنت رهن الاعتقال الآن من قبل قسم مكافحة الممنوعات لو سمحتي، استديري، وضعي يديك خلف ظهرك تم نقل المسافرة إلى المقر الرئيسي لشرطة مكافحة الممنوعات لإتمام عملية الاعتقال وعملاء آخرون وجهوا اهتمامهم على رحلة المغادرة ستغادر الطائرة في ساعة العاشرة والنصف تقريبا اذهب الآن إلى الطائرة وقوم على الفور بتفتيش دقيق لأنها جاءت مع شخص ما اتجهت وحدتان من كلاب الشرطة المدربة إلى البوابة لتفقد الركاب المتبقين لكن ربما فات الأوان انتهوا للتو من الصعود على متن الطائرة انهم على المدرج ليسوا في منطقة الصعود الطائرة على المدرج أربعة وأربعين بقي عشرة أو خمسة عشر شخصاً ليستقل الحافلة تفتش الشرطة الركاب القليلين الذين بقوا عند البوابة ولكنهم لم يعثروا على شيء هرعت شرطة مكافحة الممنوعات لتفتيش الطائرة قبل دقائق من الإقلاع يعتقدون بوجود ناقل ممنوعات بين الركاب البالغ عددهم أكثر من مئة على متن الطائرة الصباح الخير، هل أنت المسؤولة عن هذه الرحلة؟ نعم أمر المدعي العام بتفتيش هذه الطائرة والركاب على وجه الخصوص لدينا حالة تهريب ممنوعات باستخدام طريقة الممياء حيث انها ملصقة على جسم الشخص هل من الممكن إنزالهم لتقوم الكلاب بالتحقق منهم؟ إنزالهم سيقفون في صف وتمر الكلاب بجانبهم ويصعدون انتباه إدواردو أكثر من مئة مسافر نزلوا من الطائرة كان على الشرطة تفتيشهم جميعا في هذه الحالة وبالعمل مع مكتب المدعي العام قرروا تأخير الطائرة تم اعتقال شاب مسافر إلى مدريد بتهمة تهريب ممنوعات مخبأة في سترات كانت أمتعاته تحتوي على الكمون لتضليل الكلاب البوليسية النتيجة إيجابية على وجود الممنوعات في حقيبة ثانية وجد الضباط المزيد من الكمون والمزيد من السترات المحشوة بالممنوعات <تصفيق> لدينا ملابس مشربة بالممنوعات أنت معتقل لأنه تم العثور على ممنوعات في حقائبك المسجلة بعد تفتيش الحقيبة بدأت الشرطة عملية الاستجواب سنطرح بعض الأسئلة ونتوقع منك التعاون معنا ومن فضلك أجب بصوت عال وواضح هل هذه الحقائب ملك لك؟ نعم ومحتويات هذه الحقائب هل هي ملكك؟ نعم بعضها كذلك لكن ليس الباقي من هو مالك المحتويات الباقية التي تقول إنها ليست ملكة؟ لا أعرف من أعطاك هذا؟ وضبت فتاة الحقيبة لي، هذا كل شيء كيف تواصلت هذه الفتاة معك؟ عن طريق الإنترنت، تحدثنا وما شابه رافقتك إلى الفندق ووضعت الملابس في الحقيبة صحيح؟ قالت لي إن هناك سترات ويجب أن تصل إلى مكان ما لكن لم تكن لدي أدنى فكرة لم تكن تعرف أنك تحمل الممنوع. لم تكن لدي أي فكرة ما يثير الاهتمام في هذه الحالة أن هذا الشخص قال إنه تم توظيفه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت لكن في النهاية هذه أقواله هو فقط بحضور المدعي العام كان يجب على شرطة مكافحة الممنوعات تحديد كمية الممنوعات المهربة لكن الكمون استمر بتعقيد عملهم إنه على كل شيء على الحقيبة والسطرات هذه الطرود كثيرة لنبدأ بفتحها تحتوي كل سترة على ست حزم. سأبدأ بالعطاس. عندما أخرجنا الحزم، رأينا أنها ملفوفة في أكياس سوداء. وداخل كل منها كان يوجد كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على الممنوعات. هذه هي المرحلة الأخيرة من عملية الاعتقال تم وضع الممنوعات من كل حقيبة في أكياس منفصلة ليتم وزنها الحقيبة الأولى تحتوي على أربعة كيلوغرامات و ومائتين وعشرين جراماً والحقيبة الثانية تحتوي على أربعة كيلوغرامات وستة وثمانين جراماً من الممنوعات. كان الوزن الكلي للممنوعات حوالي ثمانية كيلوغرامات وثلاثمائة جرام. أكثر من ثمانية كيلوغرامات في السوق الدولية تساوي الكثير من المال. لابد أنه ينتمي إلى منظمة كبيرة ليخاطر بنقل هذه الكميات الكبيرة. هل كنت تعلم أنها مليئة بالكمون؟ لا، لم أكن أعرف أي شيء. فقط سلمك إياها. لقد رتبوا ملابسي، ولكن لم أكن أعلم أنه وضعوا أنني كنت أحمل كل هذه الأشياء. أجل. كنت أعرف أن هناك سترات لكن لم تكن لدي أي فكرة عما في داخلها إذا ثبت أن المسافر مدنب قد يحكم عليه من ثمانية إلى خمسة عشر عاما في السجن ولكن إذا قدم معلومات مفيدة عن التجار الذين قاموا بتوظيفه فقد يحصلوا على عقوبة مخففة اعتقل ضباط مكافحة الممنوعات امرأة كانت مسافرة إلى المكسيك تحمل ممنوعات ملصقة على جسمها يطلق على هذه الطريقة الممياء هل جئت إلى هنا مع شخصا ما؟ نعم مع احتمال وجود ناقل آخر على نفس الرحلة لجأت الشرطة إلى إجراءات صارمة تعليق إقلاع الطائرة أبلغنا مكتب المدعي العام لمكافحة الممنوعات وأمر بتأخير الطائرة حتى يتم تفتيش الطائرة والركاب باستخدام الكلاب البوليسية فتشنا كل من المسافرين والحقائب التي كانوا يحملونها بينما كانوا يقومون بذلك فتش آخرون داخل الطائرة يجب أن يكون تفتيش الطائرة دقيقاً تماماً مثل تفتيش المسافرين قد يكون الناقل قام بتخبيئة الممنوعات في مكان ما على متن الطائرة قبل النزول للتفتيش بدأت التفتيش في الحمامات ومناطق خدمة الطعام وتحت المقاعد وغيرها من أماكن الإخفاء المحتملة كان البحث شاملا لكنه فعال في النهاية تم فحص كل شيء بعد التأخير الوجيز أذن للطائرة أخيرا بالإقلاع أما بالنسبة للمسافرة المحتجزة فإن رحلتها لم تنتهي بعد أخذها العملاء إلى المقر الرئيسي لشرطة مكافحة الممنوعات لإكمال الاعتقال هل يسرب؟ يبدو كذلك نعم يبدو أنه يسرب أريد كيسا بسرعة بسرعة كيسا إنه مفتوح أجل مفتوح. أعطني مقصا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 كان علينا أن نتحرك بسرعة لإزالة الممنوعات المنتصقة بجسمها لأن الجسم البشري من خلال المسام يمكنه أن يمتص الممنوعات ويؤذي صحتها عندما يتم استخدام طريقة الممياء وتنثقب الأكياس أولاً سيصاب الشخص بالتسمم وثانياً إذا كان هذا الشخص مصاباً بمرض أو حساسية فقد يولد هذا ردود فعل أخرى بما في ذلك الحمى. هل ألسقتها على جسمك فقط؟ لا لابتلعت أي مادة؟ لا لا شيء. هل يوجد شيء داخل جسمك؟ لا، لا، لا شيء. أنت فعلي فقط فعلي. ألصقتها. حسنا، اخلعي ملابسكي. حاولي أن تسرعي. اخلعي حذائك لا تنحني لأنها ستتدفق خارج الجسم. نعم، في هنا. أسوأ ما في الأمر أنهم يقنعون المشتبه به بحمل مواد كهذه.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 في اليوم العادي يقوم فريق مكون من 200 عميل بالتعامل مع حوالي 20 ألف مسافر أتمنى لك رحلة سعيدة ويجب تدريب الموظفين لمواجهة أي موقف بما في ذلك وصول فريق كرة القدم البيروفي الوطني لكن بالنسبة إلى وحدات الأمن في المطار لا يوجد وقت للتشتت دفع عمك ثمن التذكرة؟ تستعد رحلة أخرى متجهة إلى المكسيك للمغادرة يتم ضبط كميات من الممنوعات في مطار خورخي شافيز متجهة إلى المكسيك أكثر من أي بلد آخر وعملاء من جميع وحدات الأمن في المطار في حالة تأخذ وتستخدم ماسحة الأشعة السينية كواحدة من خطوط الدفاع الأخيرة لتفتيش الحقائب المحمولة والركاب أنفسهم رصد عملاء الجمارك شابا مشتبهاً فيه في المحطة وسرعان ما اتخذت الإجراءات الأمنية بحقه كان آخر مسافر يصل إلى الشباك نظرنا إلى جواز سفره وكان جديداً لم تكن لديه أمتعة لذلك اعتقدنا أنه ربما يحمل الممنوعات في معيدته لم يرغب العملاء بتفويته رحلته في حال لم يكن يحمل شيئا لذا نقلوه مباشرة إلى غرفة مسح الجسم وأبلغوا شرطة مكافحة الممنوعات هناك حالة محتملة لابتلاع ممنوعات في الطابق الثاني هل نتجه لفحص الجسم؟ أنا ذاهب إلى هناك مع اضطراب موعد الإقلاع يجب التصرف بسرعة دعني أدخل بالنظر إلى صورة مسح الجسم كان بإمكاننا رؤية وجود مناطق ذات كثافة أكبر كانت هناك أجسام غريبة في منطقة البطن ربما كان المسافر قد ابتلع كبسولات من الممنوعات غير الشرعية والشرطة تضغط عليه للاعتراف اسمع أريدك أن تكون صادقاً هل ابتلعت أية ممنوعات؟ لا أنت متأكد؟ بالتأكيد بناء على الصورة؟ يبدو أن لديك أجساماً غريبة عندما وصلت إلى منطقة مسح الجسم أنكر بشدة أنه يحمل الممنوعات في معيدته أنت هنا منذ خمسة أيام إنها فترة قصيرة ماذا زرت في بلدنا؟ ذهبت إلى أين؟ مستورة أين أيضا؟ وما هو الاسم؟ كوسكو. لا ليست كوسكو لفت انتباهي أنه قطع مسافة كبيرة للزيارة ليما فقط كانت هذه إشارة خطيرة ولاحظنا أنه احتاج للتفكير في إجاباته يصير المسافر على براءته لكن الشرطة تعتقد بخلاف ذلك بناء على صور الأشعة السينية وإجاباته قرروا فتح التحقيق تم نقل المسافر إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات وهناك اعتقله المدعي العام بصفة رسمية ضعها على الطاولة وجلس بالنسبة إلى الشرطة الاعتراف يساعدها بطريقتين لأنه يسرع الاعتقال ويضمن العناية الطبية الفورية لا أعرف لماذا تنكر شيئا نراه في الأشعاعات السينية نحن نرى هذا التصرف كل يوم وكل أسبوع ما هو الهدف من الإنكار إذا كنا سنكتشف على أي حال المنظمات الإجرامية في الخارج تستغل الأشخاص الضعفاء يقومون بإقناعك فتنخدع بالأمر وتعتقد أنه أمر سهل في النهاية من الذي سيتدمر؟ ما الذي سيخلفه تهريب الممنوعات؟ من سيتدمر؟ أنا سبق وتوفي الكثير من الناس بسبب هذا سبق وأخبرتني. لقد قلت ذلك وسأقوله مرة أخرى الكابسولة التي تحتوي على الممنوعات ستتحلل شيئا فشيئا لا نريدها أن تنثقب وأن يحصل لك شيء سيء من فضلك أنا أطلوب منك أن تفهم هذا هل تحمل الممنوعات أم لا؟ ابتلعت شيئا لا أعرف ما هو حسنا هذا يساعد من فضلك ماذا ابتلعت؟ بالونات صغيرة كم بالونات ابتلعت؟ أعطني رقما تقديريا لا أعرف عشرون عشرون ربما أخيرا حصلت شرطة مكافحة الممنوعات على الجواب نحن نعلم أنه إذا ثقبت إحدى هذه الكبسولات، فإنه قد يعاني من جرعة زائدة ويموت على الفور سينقله العملاء الآن إلى المستشفى هناك سيبقى تحت الإشراف الطبي حتى يقوم بإخراج جميع الكبسولات. مطار خورخي شافيز الدولي ستغادر رحلة إلى أمستردام مع فترة توقف في بانكوك بعد ساعتين ووحدة مكافحة الممنوعات في حالة تأهب كاملة. هولندا هي رابع وجهة مرجحة للممنوعات المضبوطة في مطار شافيز. رصد العملاء مسافرا متوترا في خط التسجيل وقرروا أخذه لمزيد من التفتيش المسافر هو روسي يبلغ من العمر 28 عاما وأصبح متوترا بشكل أكبر حتى قبل البدء بعملية التفتيش هل تتكلم الإسبانية جيدا أم بعض الشيء؟ أعتقد أنني أتحدث الإسبانية. يبدو لي أنك تتحدث الإسبانية جيدا. سأتحدث باللغة الإسبانية حتى تفهم. كنت تحمل هذه الحقيبة، أليس كذلك؟ سنقوم بتنفيذ الإجراء المتبع هنا في البيرو. نحن شرطة مكتملة. تفتيش الممنوعات تتحدث بسرعة، ولكن هل تفهم؟ لا لا. أنا سأتحدث ببطء حسنا. الحقيبة هي لك؟ الحقيبة هذا سؤال بسيط هذه الحقيبة لك أم لا؟ الحقيبة لي أثناء الاستجواب بدأ المواطن الروسي يظهر سلوكا غير عادي بدأ بالارتجاف والتوتر سنفتح الحقيبة الآن في البداية بدأنا الحقيبة نظيفة بعدها وجدت شرطة وعائين من مسحوق البروتين لبناء العضلات لكن المحتويات تبدو مخصصة لغرض آخر سنقوم بتحليل هذا هذا في وعائين كبيرين من مسحوق البروتين للرياضيين وجدنا مادة مضغوطة والآن بدأت يداه ترتجفان وعيناه أيضا إنها حالة عصبية شديدة وملحوظة كان على وشك البكاء ضع نفسك في مكانه أصيب بالذعر كونهم سيجدون شيئا شيئا سيودينه هل ترى نتيجة الاختبار؟ إنها زرقاء النتيجة زرقاء مؤشر إيجابي على وجود الممنوعات أنت الآن رهن الاعتقال بتهمة نقل الممنوعات غير الشرعية هل تفهم يا سيدي؟ المسافر الآن قيد الاعتقال وستستمر الإجراءات الجنائية في المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات لكن هناك مشكلة أغلق الأبواب رفض الروسي مغادرة غرفة التفتيش أصيب لا أعرف بحالة عصبية ربما أصبح متوترا جدا ومشوشا أشار أنه لا يريد الخروج لأنه خائف لم يكن يريد الذهاب إلى المحطة في البيرو نحن نحترم حقوق الناس نرى هذه الحوادث يوميا شعرنا أن قلبه ينبض بسرعة كبيرة لأن الرجل بدأ يتصبب عرقا باردا قال لي يا أنس لا لم يكن يريد هذا القدر من الانتباه لأنه كان يخشى أن يحدث شيء له تجز عملاء أمن المطار مسافراً كان يحاول السفر إلى المكسيك حاملاً كبسولات من الممنوعات في معيدته بناء على الصورة يبدو أن لديك أجسام غريبة بعد أن اعترف بجريمته تم نقل المسافر إلى المستشفى ليتقيأ الكبسولات. بعد ثلاثة أيام عاد الشاب إلى مقر مكافحة الممنوعات في المطار لإكمال إجراءات اعتقاله عليه الآن أن يقابل المدعي العام المسؤول عن هذه القضية اثنتان. هكذا من فضلك. عدها بشكل متتابع ورتبها. ستة وأربعون، سبع وأربعون، خمسون، خمسون. اللون الفيروزي. مؤشر إيجابي ممنوعات. على وجود الممنوعات كان هذا الشاب اليافع يحمل 50 كبسولة بوزن كلي يبلغ كيلو جراماً و322 جراماً من الممنوعات بعد قضائه فترة في المستشفى غير المسافر أقواله بعد أن قام بالمراوغة والمقاومة قرر الآن تزويد الشرطة بالتفاصيل كيف قمت بالتواصل معهم؟ من خلال الرسائل هل انتظرت هنا أم ذهبت إلى مكان ما؟ ذهبت للنوم في غرفة أخذني إليها غطت في النوم ومن ثم عاد غادر وعاد حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم السبت يوم رحلتي بدأت بتناولها حوالي الساعة السابعة بدأت بتناول الكبسولات بابتلاعها؟ بدأت بتناولها حوالي الساعة السابعة حوالي الساعة الثالثة ظهراً غادرنا أحضر لي سيارة أجرى وذهبت وحدي إلى المطار أخيراً تم الانتهاء من إجراءات الاعتقال إن كانت هذه المعلومات مفيدة يمكن أن تؤدي إلى تخفيف العقوبة كان يعرف ما كان يفعله فهم لم يجبروه على القيام بذلك وتحميله الممنوعات دون أن يعرف قال إنهم شجعوه على القيام بذلك وكانوا سيدفعون له جيداً كان يعرف لماذا سيأتي وما سيفعله من بين الناقلين الذين تم القبض عليهم في مطار خرخد شافيز في عام 2016 كان هناك 116 رجلاً و40 امرأة 62 منهم كانوا يحملون الجنسية البيروفية والأربعة والتسعون الآخرون كانوا أجانب حددت الشرطة أن هذا المسافر كان يحاول نقل كيلو جرام و322 جراماً من الممنوعات السائلة إلى المكسيك لهذه الجريمة يمكن أن يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمسة عشر عاما أكثر من خمسة عشر ألف شخصا يعملون في مطار خلخ الدولي ويشمل ذلك موظفي المطار وشركات الطيران وموظفي التسجيل وبالطبع أفراد الأمن تم تدريب كل منهم على المشاكل الأمنية ليكونوا قادرين على العمل في المطار الإجراءات الأمنية تتطلب الكثير ويجب أن يكونوا مدربين على كيفية الاستجابة لأي حالة تتعلق بالركاب نعمل على مدار الساعة وطوال أيام العام نحن لا نتوقف رحلة سعيدة أوقفت شرطة مكافحة الممنوعات مسافرا روسيا متجها إلى بانكوك مع علبتين من مسحوق البروتين مع ممنوعات مخبأة داخلهما. النتيجة هي لون أزرق وهو مؤشر إيجابي على وجود الممنوعات. حاولت الشرطة نقله إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات، لكن الروسي لا يرغب بالتحرك. بدأ خائفا من السير عبر المحطة. هل تريد التحدث مع الطبيبة أو المدعي العام؟ الطبيبة؟ نعم المدعي العام هل تريد التحدث معها؟ أنت لا تريد المغادرة ولكن هل تريد التحدث مع المدعي نعم. العام؟ الأمر أنني كيف أقول ذلك؟ إذا كانت لدي حماية سأتحدث. أجل سأتحدث انتقل العملاء إلى الخطة البديلة لم يضع الأصفاد على الروسي وسيأخذون طريقا آخر لتجنب أكثر المناطق ازدحاما في المحطة وفي المقابل سيقدم المشتبه به معلومات عن المجموعة التي تنقل الممنوعات سنتصرف بشكل طبيعي نعم حسن المستعدون من خلف المكاتب نعم من الخلف <تصفيق> كانت عملية النقل ناجحة والآن على شرطة مكافحة الممنوعات البدء بالعمل كان يحمل كثيرا من الهدايا التذكارية وهي أدوات شائعة للتهريب لكنها نظيفة ثم وجدوا قالباً من الممنوعات ملفوفاً في كيس بلاستيكي وهي محاولة تبدو صغيرة لإخفاء الحمولة سوف نقوم الآن بفحصها إذا كان اللون فيروزيا، فهذا يعني ممنوعات حسناً النتيجة إيجابية على وجود الممنوعات كانت طريقة تهريب واضحة وأي جهاز مسح بالأشعاط السينية كان سيجدها إنه أمر غريب الروسي متجه إلى بانكوك عبر أمستردام وبالكاد خبأ الممنوعات لدي وكالة سفر أقوم بالجولات السياحية كدليل كمرشد سياحي كالفنادق ووسائل النقل ولماذا فعلت هذا؟ بسبب الحاجة لأقوم بالترويج لشركتي. كنت بحاجة إليها للترويج للصفحة. أتفهمني. سوف نقوم بوزنها. الوزن النهائي للممنوعات ثلاثة كيلوغرامات وثمانمائة وثمانية وتسعون جراماً. يمكن أن تكون عقوبة الروسي ثمانية سنوات في السجن ولكن إذا قدم معلومات مفيدة للشرطة فقد يتم تخفيض العقوبة إلى ست سنوات وثمانية أشهر في السجن خورخيت شافيز يرحب بكم عام 2016 تمكننا من خفض معدل تهريب الممنوعات في مطار خورخيت شافيز الدولي هذا يرجع إلى التنسيق الحالي بين مختلف السلطات ومع مكتب المدعي العام والمدعين أنفسهم سمح هذا العمل المشترك بتحسين الأمن في المطار اسمع أريدك أن تكون صادقاً هل ابتلعت أي ممنوعات؟ لا هل أنت متأكد؟, متأكد؟ بناء على الصورة يبدو أن لديك أجسام غريبة الجريمة المنظمة على المستوى العالمي تأخذ أشكال عديدة وما نفعله هو تحديد من هو الشخص أو المسافر الذي يجب علينا تفتيشه <تصفيق> سوف نقوم الآن بفتح الحقيبة إنه مسحوق صحيح؟ نعم وجدنا مسحوق توابل ذا رائحة قوية نستخدم عوامل محددة وأساليب مخاطرة نستخدم الطرق عالية المخاطر مع الرحلات ذات المخاطر العالية فعلى سبيل المثال هولندا لأن أمستردام لديها مطار يعتبر بابا مفتوحا لأوروبا إنها سوق كبيرة بالنسبة لتجار الممنوعات أنت تنقلين الممنوعات في جسمك في مطار خورخي شافيز صادرنا مؤخرا شحنة من 74 وسبعين كيلوغراما في بلد الوجهة. هذه الأربعة وسبعون كيلوغراما من الممنوعات لها قيمة تقريبية قدرها خمسة ملايين ومائة ألف دولار. هذا هو ما يحفز مشكلة التهريب هذه. السعر المرتفع للممنوعات ولا أسعار المرتفعة التي يدفعها التجار للناس الذين يقعون ضحيتهم. لماذا فعلت هذا؟ بسبب الحاجة للترويجي. شركتي المال يفسد المرء. أعلم أنني يجب أن أدفع الثمن. أنا مدرك لذلك. فيما يتعلق بأساليب التهريب التي تم كشفها في مطار غرخيت شافيز، أكثرها حساسية هي ابتلاع الكبسولات. تعتبر هذه الطريقة حساسة، لأنها تضع حياة الشخص في خطر. إنه سباق مع الزمن. لا نحتجزهم لوقت طويل، لأن شيئا ما يمكن أن يحدث للكبسولات. حفاظا على صحتك عليك إخراج الكبسولات. خطر نقل الممنوعات مرتفع جدا بالتأكيد مقارنة مع المبلغ الذي يمكن يحصل عليه ستون وأربعون سبع وأربعون خمسون خمسون لدينا حالات تسمى الموميوات سأطلب منك أن تنزعي سترتك يمكن أن يكون هذا خطرا أيضا على الشخص الذي يقوم بالرحلة كشرطي أنا فخور بهذا الفريق العظيم الذي نملكه وخاصة قسم مكافحة الممنوعات إنه أشخاص ملتزمون جدا وواسعوا المعرفة العمل الذي يقومون به يعطينا رضا كبيرا خاصة ما يفعلونه للمجتمع